ألم نخلقتم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين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 إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يَوْم تَصِْ جَمَاءَّكُم وَأَووَلِي فَإِن كَانَ لَكُمْ كَدُ فَكِيدُ وَإلُ يَوْمَائِل للِمُكَذذبِ إِ المُتَّطينَ فِي ضلَ لعيون وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ